من الدهر لم يكن شيئا متورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. للكافرين سلاسل وأضلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان بزاجها كاكورا عينا يشرب بها عباد الله يفكرونها تفكيرا ينفون بالنذر ويخافون يوما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 متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم باليه من فضه واكواب كانت قواريرا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 إذا رأيتهم حسبتهم لغي أنثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خطر وإستبرقا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 نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبليلا إن هذه ذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء